أصحار الحجاره بحر الدنيا بحر الدنيا بحر الدنيا وما في يدهم إلا الحجاره وأضاءوا كالقناديل وجاءوا كالبشارة قاوى وانفجروا واشتشروا وبقينا دببا قطبية صفحت اشادها ضد الحراره قاتلوا عنا قاتلوا عنا الى ان كسلوا وجلسنا في مقاهينا تبصاق المحارة واحدا يبحث منا عن تجارة واحدا يطلب مليارا جديدا وزواجا رابعا ونهودا سفلتهن الحضارة واحد يبحث في لندن عن قصر منيف واحد يعمل سمسارة لاح واحد يطلب في البارات ساره واحد يبحث عن عرش وجيش وإمار آه آه آه يا جيل الخيانات ويا جيل العمولات ويا جيل النفايات ويا جيل الدعارة سوف يجتاحك مهما اطلع التاريخ اطلال الحجاره الحجاوة, الحجاوة.